119. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى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 فيضاعفه له وله أجر كريم